عند تفسير قول الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الآية قال رحمه الله اعلم أن أكثر أهل العلم قالوا إن الحرث الذي حكم فيه سليمان وداود إذ نفشت فيه غنم القوم بستان عنب والنفش رأي الغنم ليلا خاصة ومنه قول الراجز بدلن بعد النفش الوجيفة وبعد طول الجرة الصريفة وقيل كان الحرث المذكور زرعا وذكروا أن داود حكم بدفع الغنم لأهل الحرث عوضا من حرثهم الذي نفشت فيه فاكلته وقال بعض أهل العلم اعتبر قيمة الحرث فوجد الغنم بقدر القيمة فدفعها إلى أصحاب الحرث إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تعذر بيعها ورضوا بدفعها ورضي أولئك بأخذها بدلا من القيمة وأما سليمان فحكم بالضمان على أصحاب الغنم وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان حين نفشت فيه غنمهم ولم يضي عليهم غلته من حين الإتلاف إلى حين العود بل أعطى أصحاب البستان ماشية شية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرفهم وقد اعتبر النمائين فوجدهما سواء قالوا وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه هكذا يقولون والله تعالى أعلم وقوله ففهمناها أي القضية أو الحكومة المفهومة من قوله إذ يحكمان في الحرث وقوله وكلا آتينا أي أعطينا كل من داود وسليمان حكما وعلما والتنوين في قوله كلا عوض عن كلمة أي كل واحد منهما قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فائلين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه سخر الجبال أي ذللها وسخر الطير تسبح مع داود وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من تسخيره الطير والجبال تسبح مع نبيه داود بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى ولقد آتينا داوود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير الآية وقوله أوبي معه أي رجعي معه التسبيح والطير أي ونادينا الطير بمثل ذلك من ترجيع التسبيح معه وقول من قال أوبي معه أي سيري معه وأن التأويب سير النهار ساقط كما ترى وكقوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب والتحقيق أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح حقيقي لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بها يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها كما قال وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله الآية. وقال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملناها وأشفقنا منها الآية. وقد ثبت في صحيح البخاري أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل عنه بالخطبة إلى المنبر سمع له حنين وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لاعرف حجرا كان يسلم علي في مكة وأمثال هذا كثيرة والقاعدة المقررة عند العلماء أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه والتسبيح في اللغة الابعاد عن السوء وفي اصطلاح الشر تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله سبحانه وبحمده وقال القرطبي في تفسير هذه الآية وسخرنا مع داود الجبال أي جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح والظاهر أن قوله وكنا فاعلين مؤكد لقوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير والموجب لهذا التأكيد أن تسخير الجبال وتسبيحها أمر عجب خارق للعادة مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة وقال الزمخشري وكنا فاعلين أي قادرين على أن نفعل هذا وقيل كنا نفعل بالأنبياء مثل ذلك وكل القولين الذين قال ظاهر السقوط لأن تأويل وكنا فاعلين بمعنى كنا قادرين بعيد ولا دليل عليه كما لا دليل على الآخر كما ترى وقال أبو حيان وكنا فاعلين أي فاعلين هذه العاجيب من تسخير الجبال وتسبيحهن والطير لمن نخصه بكرامتنا انتهى. قال المؤلف رحمه الله وأظهرها عندي هو ما تقدم والعلم عند الله تعالى وقوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون الضمير في قوله علمناه راجع إلى داود والمراد بصنعة اللبوس صنعة الدروع ونسجها والدليل على أن المراد باللبوس في الآية الدروع أنه أتبعه بقوله لتحصنكم من بأسكم أي لتحرز وتقي بعضكم من بأس بعض لأن الدرع تقيه ضرر الضرب بالسيف والرمي بالرمح والسهم كما هو معروف وقد أوضح هذا المعنى بقوله وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد فقوله أنعمل سابغات ايصنع دروعا سابغات من الحديد الذي ألناه لك والسرد نسج الدرع ويقال فيه الزرد ومن الأول قول أبي ذؤيب الهذلي وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبعوا ومن الثاني قول الآخر نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زرعدي ومراده بالزراد ناسج الدرع وقوله وقدر في السرد أيجعل الحلق والمسامير في نسجك للدرع بأقدار متناسبة فلا تجعل المسمار دقيقا لئلا ينكسر ولا يشد بعض الحلق ببعض ولا تجعله غليظا غلظا زائدا فيفصم الحلقة وإذا عرفت أن اللبوس في الآية الدروع فاعلم أن العرب تطلق اللبوس على الدروع كما في الآية ومنه قول الشاعر عليها أسود ضاويات لبوسهم سوابغ بيض لا يخرقها النبل فقوله سوابغ أي دروع سوابغ وقول كعب بن زهير شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيلو ومراده باللبوس التي عبر عنها بالسرابيل الدروع والعرب تطلق اللبوس أيضا على جميع السلاح درعا كان أو جوشنا أو سيفا أو رمحا ومن إطلاقه على الرمح قول أبي كبير الهذلي يصف رمحا ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج مجفلي وتطلق اللبوس أيضا على كل ما يلبس ومنه قول بيهس ألبس كل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها وما ذكره هنا من الامتنان على الخلق بتعليمه صنعة الدروع ليقيهم بها من بأس السلاح تقدم إيضاحه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى وسرابيل تقيكم بأسكم الآية وقوله في هذه الآية الكريمة فهل أنتم شاكرون الظاهر فيه أن صيغة الاستفهام هنا يراد بها الأمر ومن إطلاق الاستفهام بمعنى الأمر في القرآن قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أي انتهوا ولذا قال عمر رضي الله عنه انتهينا يا رب وقوله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم الآية أي أسلموا وقد تقرر في فن المعاني أن من المعاني التي تؤدى بصيغة الاستفهام الأمر كما ذكرنا وقوله شاكرون شكر العبد لربه هو أن يستعين بنعمه على طاعته وشكر الرب لعبده هو أن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل ومادة شكر لا تتعدى غالبا إلا باللام تعديتها بنفسها دون اللام قليلة ومنه قول أبي نخيله شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من اوليته نعمة يقضي وفي قوله لتحصنكم ثلاث قراءات سبعية قرأه عامة السبعة معد ابن عامر وعاصم ليحصنكم بالياء المثنات التحتية وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل عائد إلى داود أو إلى اللبوس لأن تذكيرها باعتبار معنى ما يلبس من الدروع جائز وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم لتحصنكم بالتاء المثنات الفوقية وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل راجع إلى اللبوس وهي مؤنثة أو إلى الصنعة المذكورة في قوله صنعة لبوس وقرأه شعبة عن عاصم لنحصنكم بالنون الدالة على العظمة وعلى هذه القراءة فالأمر واضح وبها نأتي على نهاية لقائنا أيها المستمع الكريم بأمل أن يجمعنا بكم لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته